موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق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 فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصم رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما حملناكم في الجارين لنجعلها لكم تذكرته وتعيا ألو وعيان فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملة من أرض والجبال دك تادك واحدة فيوم وشقت السماء، فهي يوم إذ يوم والملك على أرجالها، ويحمل عرش ربك فوق يوم إذ ثمانيا، يوم إذ ترضون، يوم لا. تخفى منكم خافيا، فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فيقول، فيقولها أم قرأ كتابيا، فيقولها أم قرأ كتابيا، إني ظننت أنني ملاط حسابيا، فهو في عيشة راضيا. في جنة عالية في جنة عالية قطوف غادنيا كلوا أشربوا كلوا أشربوا كلوا أشربوا هنيئا بما أصنفتم هنيئا بما أصنفتم في الأيام الخالية وأم سينه كتابا باسمه فيقول فيقول يا ليتني لم اوت كتابا فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ولن ادري ما حسابي يا ليتها كانت قاضيه يا ليت كانت القاضية يا ليت كانت القاضية لا أغن عني ماليا هلك سلطانيا خذوه خذوه خذوه, فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درها سبعون ذراعا ثم في سلسلة درها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أعطوا على طعام المسكين، أليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكل ذو إلا الخاطئ.